بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنوا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتون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 وَلَئِن جَاءَنَا صُرٌّ مِنْ رَبِّكَ لَقولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الَّذِي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هوا بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسأل يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 100 سنه الا خمسين عاما فاخذه الطوفان وهم ظالمون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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذبوا من, من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين al het mij er ook hef, in de dag ik al het mij er zier. Ul siro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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْسُوا من رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عذاب أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ الْنَارِ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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين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 ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم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 وَقَارُونَ وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات وَلَقَدْ في مُوسَىٰ وما فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فكلا أخذنا بدمبه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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينه بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوياهم من الجنة غرفاً غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي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 من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين